الحمد العالمين لله رب و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين أ ن فقد د اجمعين في الفقاء الماضي بكتاب الخياد وضمان وما يتعلق الزبط بكتاب وضمان الأولى وما أنواع الضمان مما استطرادا واختتاما لمباحث ا بكل ذكره ن ا ا ي ت ت وقد ك ل ن ا البداية في ل الصائل فقلنا ى أحكام ج و ز ل ل إ ن س ا أ ن يدفع الطائل عن نفسه إ ذ ا كان الصيال على المال ولا يكون واجبا و أ م ا إ ذ ا كان الصيال على البضع أ و النفس ف إ ن ه يختلف باختلاف الطائل ف إ ن كان الطائل كاثرا ف إ ن ه يجب الدفع عن البضع وعن النفس و إ ذ ا كان مسلما فيجب الدفع عن ولكنه لا يجب عن فالدفع ي ج ب عن البضع واجب ب ا ل إ ج م ا ع و ا ل د ف ع عن المال جائز والخلاف في ا ل د ف ع عن النفس إ ذ ا كان ا ل ص ا ئ ر مسلما فقط وبينا أ ن ه يجوز له أ ن يدفع عن نفسه وبعد ذلك تكلمنا على صور من ض م ا ن منها ما لو سقطت جره على إ ن س ا ن من علو ولم يستطع أ ن ينجو منها إ ل ا بكسرها ف إ ن ه يكسرها ولكنه يضمن إ ذ ا لم يستطع دفعها عن نفسه إ ل ا ب و ا س ط ة الكسر وكذلك الطائل يعني هو يدفعه عن نفسه ب ا ل أ خ ف ف ا ل أ خ ف ف إ ذ ا اندفع ما يجوز له أ ن يلجا ل ل و س ي ة الى أ ع ل ف إ ذ ا ل م يندفع إلا بقتله في النهاية فإنه يقتله فإنه إلا بقتله و ي ك و ن دمه هدرا ف ي هذه ا ل ح ا ل ل ة أ ن ه هو الاعلى م ع ت د و ذ ك ر ن أ ن و ا أو مراتب م ت الدفع فقلنا ان امكن بكلام حرم الضرب وإذا أ م الضرب باليد حرم الضرب ب ا ل س و ت و إ ذ ا أ م ك ن الضرب بالعصا س و حرم الضرب ا ل ب و إ ذ ا أ م ك ن بقطع عضو فانه لا يجوز ان يقتل وبعد ذلك ن النفس أ ي ض ا صور من الصيال أ و من الاعتداء فيما لو عضت يده ف إ ن ه إ ذ ا سلها من يد العاض وندرت أ ث ن ا ن ه سقطت فهذا هدر وكذلك لو نظر إ ن س ا ن إ ل ى بيت إ ن س ا ن من ثقب دار أ و ك و ة وكان أ ه ل البيت موجودين فيه سواء كانوا مستترين أو ك او ن ا غير مستترين ن فإن له أ يحذفه بحصات أ وقلنا ما شابهها ولو ف أ أو أودى بنفسه فأيضا عينه يعتبر بنفسه هذا هدرا و ق هناك شرط متفق عليه وهناك شرطان مختلف فيهما ب ا ل ن س ب ة للناظر إ ل ى الحرم في البيت فالشرط المتفق عليه أن لا يكون محرم أو زوجة في المختلف فيهما فالأول لا للناظر البيت وأما الشرطان استثار عليه الحرم محرم يكون أن أو زوجة قيل إ ذ ا كانت الحرم م س ت ث ر ة فلا يجوز له أ ن يحذفه بالحصى ولكن هذا القول ضعيف وكذلك شرط آ خ ر ضعيف وهو الانذار إ ن ذ ر قيل يجب إ ه رميه ولكن أنه له يدرأه يدفعه قبل بل بما ولكن الأضحى لا يشترط تكشف الحرم ولا الإنذار ولو الحرم يشترط يشترط ذكرنا مستثرة أو لم يجوز أو تكشف كانت أن أن ينذره لعموم ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في ذلك ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ج ا ز رميه مطلقا ولم يقيده بما إ ذ ا أ ن ذ ر أ و كانت الحرم غير مستشره ة ثم إلى قد من أو التأذيب الذي يقع من المعلم انتقلنا أنواع التعذير التي الولاد التأذيب الذي فقلنا تقع قد يقع إلى أو لو ع ذ ولي ووال وزوج ومعلم فالتعذير مضمون ل أ ن ه مشروط ب س ل ا م ة ا ل ع ا ق ب ة ف إ ذ ا ما عذره تعذيرا أ ف ض ى به إ ل ى الهلاك ف إ ن ه يكون ضامنا وذكرنا تفصيل في هذا وأن الإمام إذا حد حدا مقدرا ولم هذا إذا مقدرا الفقهاء الإمام حدا تفصيل في فيه يزد حد فهذا لا شيء فيه ولو مات المحدود ل أ ن ط ب ي ع ة الحد في بعض الحالات أ ن يموت المحدود منه لكنه لو ضرب المحدود ز ي ا د ة عن الحد بالاجتهاد يعني حده واراد أ ن يعذره ب ز ي ا د ا ئ د على الحد فقلنا إ ن ه يضمن ق ص ة هذه الزياده ة فإذا كان شارب خمر و ج ل د إحدى وأربعين جلدة فإنه يضمن وقيل ا ح د ة من أربعين و إ ن ه يضمن نصف الديه ا نشوف د ي ت كم ذلك كذلك وهكذا يضمن من من نعم يضمن من الثمانين يضمن يضمن وبناء واحد سوط حوق واحد واحد وأربعين فوق أو أربعين الأربعين لأنه الديا زاده إذا زاد القذف الزائد على جلده جلدة قطة من الديان. وبعد ذلك تكلمنا أن ذكرنا ما يمكن أ ن يقع من ا ل إ ن س ا ن على نفسه فيما لو خرجت س ل ع ة في يد الانسان د م ل او ت آ ل ي ل أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر الزوائد التي تخرج في جسده كلنا كان له لا أن كان يقطعها إذا قطعها بحياته فإذا كان بقاؤها يجد يؤدي أكثر خطرا من قطعها من ف ي ج و ز له في هذه الحالة هذه يقطعها في أن نعم و بعد ذلك هذا ب ا ل ن س ب ة لنفسه أ م ا ب ا ل ن س ب ة لغيره فيجوز ل ل أ ب ي والجد أ ن ي ق ط ع هذه الزوائد من الصبي والمجنون إ ذ ا كان هناك خطر في بقائها إن إلا السلطان أنه أنه زاد خطر السرك على خطر القطع وأما خطر خطر على ولي مع منعناه من هذا لان هذا ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى د ق ة و ع ن ا ي ة وهذه ا ل أ م و ر لا يمكن ا ل س ل ط ا ن أن يتحرر ي ف ه ان لا ي م ك أن يتحرى فيها درجة الخطر في ل ل الزائدة لكثرة أشغاله هذا مستحيل لكنه ت ع وأعماده ة فهذا يكاد يكون متعذر ولذلك قالوا الاب و ز ل د عندهما كمال شفقه ويوجد منهما تتبع كامل وحرص كامل على مصلحه الولد وبناء على هذا ما يقدمان على مثل هذا العمل إ ل ا اذا عرفا ان المصلحه في الاقدام عليه ولكن الواليه قد لا يصل الى د ر ج ة دقيقه من التحرر في, أثناء تطبيقه في اقامه الحدود فيما إ ذ ا تبين له أ ن ا ل ب ي ن ة التي حكم بها ليست ب ص ا د ق ة أ و تبين له أ ن ما قضى به كان من المفترض ان يقضي بغيره يكون في إذا ظهر له ظلم الحاكم ففي هذه ا ل ح ا ل ة يكون شريكا معه في ا ل ج ن ا ي ة و إ ل ا فهو موظف مامور أ م م و ر د لم يظهر له الظلم يظهر ي ع ما ف في يعرف أن أو أنه فأقام يكون ضامنا الضمان الحاكم ظالم في هذا الحكم أو لم يعرف أنه جائر الحد بالقطع أو القتل أو ما شابه هذا فلا لم وضقية القبيل كلها هذا أو أو صور فذكر الفقهاء في هذا الموضوع الختان ل أ ن الختان قد يترتب عليه الهلاك وبناء على هذا ذكروه في هذا الموضوع ويذكر الختان أ ي ض ا في موضوع آ خ ر وهو في البابحه د يذكرون هناك و الختان ا ا ل ف ق ه ا ء ف ي مباحث في خصال يعني أطحاب الكتب خصال الفطرة الموسعة ا في في ف يعني ل ق ه مثل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع ذكر الختان في م ب ا ح ث ا ل ف ط ر ة ولا شك أ ن ه لو أ ت م الكتاب ووصل إ ل ى م ب ا ح ث الصياد لذكره هناك ويذكر أ ي ض ا في مباحث العقيقه نعم وإنما ر هنا لما قد على الهلاك أو من الأذى فيترتب عليه ضمان ولذلك ذكروه في هذا الموطن فقال رحمه الله تعالى ويجب ختان المرأة والرجل يجب عندنا ختان الرجل و ا ل م ر أ ة أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرجل فيكون الختان بقطع الجلده التي تغطي ا ل ح ش ف ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فيكون بقطع جزء من ب ظ ر ه ا على ما هو معروف والوجوب هو ب ا ل ن س ب ة للرجل و ر أ ي جماهير فقهاء المسلمين ويروى عن ا ل إ م ا م مالك أ والامام م ش ه و ر عن ل إ م ابي ل والإمام ك أ حنيفه انهما قالا ب أ ن الختان س ن ة وليس بواجب إلا أنه ا ل إ ما م مالكا رحمه ما الله تعالى ما يعني ب ا ل س ن ة ا ل س ن ة التي يستوي طرفاها ه أو السنة التي إذا ل ف ع الإنسان أصيب وإذا تركها لم يعاقب وإنما عنا بالسنة كما نقل القاضي غياب الله تعالى عنا بالسنة الشيء الذي إذا تركه الإنسان وبناء على هذا لا يكون الإمام مالك خارج الختام لم نقل على يكون عن أثيب أثم في جمهور وجوب تركه رحمه وكذلك ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى اذ نصت الحنفيه على أ ن الناس لو اتفقوا على ترك الختان ف إ ن ه م يقاتلون وقتال ا الناس لا يكون بترك ا ل س ن ة و إ ن م ا يكون بترك واجب أ و بترك فرض كفايه ة الإبادة ويروى قول بحنيفة أيضا قول صريح عن ن أ أوجب والختام هو الختام شعائر الإسلام العامة من يعني نحن عندنا في ا ل إ س ل ا م شعائر ع ا م ة عندنا خطوط ع ر ي ض ة في الاسلام يتميز ل ه ا المسلم عن غيره نحن اشياء ل ل م م س ي ن ك ث ي ر ة من هذا القبيل من جملتها الختان الختان هو من أ ع ظ م شعائر ا ل إ س ل ا م التي ميز بها المسلمون عن غيرهم من الناس فالقول الفقهاء فيه فالشافعي بالوجوب بالنسبة جماهير وبالنسبة شاركنا الإمام الله تعالى وأحمد عندهم يجب الختان بالنسبة للرجل للمرأة حنبل للمرأة هو بن يجب عندهم رأي رحمه أحمد أحمد لعموم ا ل أ ح ا د ي ث الوارده ة في الختام ولما ا و ر أبو أنه داود وغيره وتلم الله عليه قال للختانة التي كانت عليه من كان صلى ت في ت ن على عهد أ م الختان أن ا ل ولم ا الله عليه ت التي التي تميز ما بين رجل وما بين ع ه قال الله تعالى ثم أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ة ومما أ م ر به إ ب ر ا ه ي م عليه السلام الختان إبراهيم عليه السلام وعمره سنة وصح حب محبان نبي وعمره عمره وعشرين وروي السلام اختتنا ثمانون والحاكم كان الله عليه عليه مئة وسلم عن صلى سنة سنة أن وصح أ ن ه قال لرجل ا ت ل م أ ل ق عنك شعر الكفر واختتم و ا ل أ د ل ة ب ا ل ن س ب ة للوجوب ك ث ي ر ة و م ش ه و ر ة و م ع ر و ف ة ل داعي ا لاستطرازها أ ن ا خطر ببالي أ ن آ ت ي ببحث كتبته حول الموضوع في موضوع الختام ثم ر أ ي ت أ ن ا ل أ م ر أ ش ه ر و أ ع ر ف من أ ن نستطرد فيه في هذا المكان نعم فأنت الذين قالوا ب أ ن الختان س ن ة قالوا ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذ ك ر و ا في خصال ا ل ف ط ر ة ذ ك ر وكون ا خصال الفطرة في و الختان ذكر في خصال ا ل ف ط ر ة نعم هو ذكر في خصال ا ل ف ط ر ة لا خلاف في هذا ولكن نحن عندنا في قواعد أ ص و ل الفقه أن أن القران بين جملتين لا أن تكون الجملتان حكمين لا يفتضي في واحد ق الاكل ل ل تعالى ه من ثمره إ ذ الثمار ب إ ج م ا ع العلماء ليس واجبا ولكن إ ي ت ا ء الحق يوم الحصاد واجب باجماع العلماء فهذه جملة قرنت ما بين حكمين لكن أحدهما مباح أو منذوب جملة واجب ما حكمين مباح لكن لو قال أحد بالنبي والثاني قرنت بين أحد أو ف إ ذ ا كون الختان ذكر في خ ص ا ل الفطره يدل على أنه مندوب لا يدل على أن كل خ ص انه ل الفطرة م د و ب ذ ذكر ا والشيء الثاني ذكر في خصال الفطرة شيء في ك ح مندوب اللحية الفقهاء على وجمهور أ اللحية واجبة ولسيما ع ن الإمام أبي حنيفة فإطلاق اللحية ذكر في خصال الفطرة أبي حنيفة في ذكر م ع ذلك هي و ا ج ة عند ا ل إ م ا ا م أبي حنيفة ل م م ض ض ة والاستنشاق و ذكرات خصال الفطرة ه م اذا عند مع حنيفة واجبان في الغسل دون الوضوء مع أنهما أبي في الوضوء الغسل ك ر ت خ ص اشتملت ل الفطرة الجملة فإذا إذا ا على حكمين لا يجب أ ن يكون الحكمان متساويين من حيث الوجوب والندب حيث يكون الوجوب أعدوما قد واجب والآخر مندوب يعطف المندوب على الواجب والواجب على, المندوب والواجب على المباح ن د و و ل على ل و ا ا ا ج ب ب م ولا حرج في هذا القران بين الجملتين لا ي ق ض ي تساويهما في ا ل ح كل م جميع في في ك شيء نعم بالنسبة للمرأة يعني يندب أن يكون القطع لخطعة صغيرة من وأن لما لما ذكرناه مما رواه أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للختانة القطع لخطعة أعلى عليه للمرأة لما مما وسلم أبو الفرج لا رواه داود الله قال صلى صغيرة يزيد أشمي والوجوب ل تنهتي فإن ذ ك كذلك كما أحظى للمرأة بالنسبة للبعد ر أخرى ر د أحاديث في وبالنسبة ل ل ل ف ي ك ن الختام ق ط ع انما ل ل التي ج د تغطي حشفته بحيث ت ش الحشفة ف والوجوب إ ن يكون ب ا ل ن س ب ة للمكلف بعد البلوغ الانسان ما يكون مكلفا قبل البلوغ فهو قبل البلوغ لا يجب عليه شيء لكنه بعد البلوغ إ ذ ا بلغ ولم يكن أ ب ويجب ه خسنه فإنه قد عليه ان ي خ ت ن فورا بمجرد بلوغه وأما اليوم ولادته وأن وإسهاب للأبي أن الأحكام الأخرى من يسميه مرت معنا حينما تكلمنا على ما يتعلق بالغلام في المباحث العقيقة تكلمنا ما بالغلام المباحث نعم بالنسبة ابنه السابع جانب التي العقيقة فيندب له إلى على يتعلق لتفصيل على كل ما يتعلق يختن في في في العقيقة نعم هذا ل يندب تعجيله في اليوم السابع هذا الندب إنه في يجوز ت أ خ ي ر ه إ ل ى أ ن يقوى على الختان لا يوجد له ضارب حتى لو بلغ وكان غير قادر على الختان لانه و خ ت لما مات في ذ ه ا لو ح الحفاظ ا ما هذا النفس ل على على ة مقدم م يختفن شيء ض و ع ا ل خ ت ا ن لمات ذ مقدمة المطالح نعم احتماله على ضعف عن جلب فإذا أ خ ر ه الولي إ ل ى الوقت الذي يمكنه أ ن يتحمله ف إ ذ ا ختنه في سن لا يحتمل فيها الختان وهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يذكرون الختان في موضوع الصياد والضمان قال قد إذا ختنه في سن لا ففي هذه الحالة يزمه اتصاف إذا كان الولي قد علم أنه لا لتعديه بالجرح المهدف يحتمله علم يحتمله لتعديه هذه ختنه سن أنه يزمه في ففي ل أ ن ه غير جائز في هذه ا ل ح ا ل ة قطعا ف إ ذ ا أ ق د م عليه وختن الولد وما فمات ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه اختصاص ما لم يكن أ ب ا لما ذكرناه في مباحث اختصاص لانه لا يقاد للولد من الوالد لكن غير ا ل أ ب ف إ ن ه يختص منه طبعا الوالد وإن على ما بيناه بالتصفير على الوالد ما وإن فيلزمه القصاص اذا علم ان المختون لا يقدر على الختان وانه يفضي به إ ل ى الهلاك طيب فان إ ظن احتماله كان قال له اهل الخبره يحتمله الا انه لما ختنه مات قال فلا قصاص في هذه الحاله ولكن تجب ديه شبه العم في ماله لان هذا الفعل قد يقع معه الهلاك غلب على ظنه أ ن ه لا ي ه د ي ك ولكن الهلاك متوقع وبناء على هذا ف إ ن ه يدفع ديه ة الدية وتكون دية شبه عمد والوالد إذا ختم الولد فمات فشل يجب عليه القصاص محضن ما المفترض منه أن كان أن فيجب يدفع عليه يترتب عليه يقتص به لكن وجد مانع يمنعه من ا ل خ ص ا ط يجب عليه أ ن يدفع ديه ت ا ل م غ ل ظ ة ف إ ذ ا كان الولد يحتمل مش بالظن وانما يحتمل صار الجرح ما يؤدي به إ ل ى الهلاك صار الشيء عادي الصورة التي ذكرناها سابقا قال فيها إ ل ى الهلاك لا قطعا ولا ظنا صار ا ل أ م ر عادي ف إ ذ ا ختنه فهلك في هذه ا ل ح ا ل ة لا يجب عليه الضمان ل أ ن ه فعل فعلا مامورا به أ م ر به فنفذ فكونه هلك هذا ليس بفعله وليس بتعده ي و أ ج ر ة الختان في مال المختون إذا كان له مال الوذي أن يتبرع له له وأبى يتبرع يعني أنما يذكروا الفقهاء ل حكم ق ق و المالية ي ذ ر و ن القضائي يجب ك قضاء المال ا يجب في مال المختون لنصلحته أ ذ ا ا للكلام ت ا ن هذا ح ي نستغرب م ا ن م ع ه نحن س نقول يعني يأخذ من ابنه مالا إذا كان عند الولد مال للخاتم ما الأعراف بمثل هذا لكن الولد ويدفعه لو الأب مالا مال للخاتم الأعراف لمثل فعل يأخذ إذا ما هذا هذا مثل يدرس أجرة في مالي إن كان له مالي اخر ل ت المختون ا مال كان مال ن إن في له خ آ بحث من مباحث الضمان وبه نختتم مباحث الجنايات ضمان الدواب ل أ ن التلف كما يقع بفعل ا ل إ ن س ا ن قد يقع بفعل الدابه ة وبناء على ذ ذكر ا لابد لنا من ما يتعلق بأفعال الدابة من الضمان الدابة يتعلق من من إما أن ي ك ولكل ن أن صاحبها معها وإما ا ي و و ن من الصورتين أ ح و ا ل ل أ ن ه ا قد تكون في الليل وقد تكون في النهار وقد تكون مما يجب ربطها إلا أنه لا يربطها أنه وربطها ق د تكون مما يجب و ر ب ط ه الا إ أ ن صاحب المال المتلف قد ك س ت ه ت ر في اعتخ حفاظه على ماله وبناء على هذا تتعدد معنا الاحتمالات قال فمن كان مع دابه ة واتلفت د و ب ب كان ا مع د ه و أ شيئا فانه يضمنه في هذه الحاله سواء اتلفته بيدها ام بردها ام انها جلست عليه بأي وسيلة من الوسائل أن الضمان كان بسببها أن وسيلة في الليل الوسائل وسواء الضمان من كان كان كان هذا تفعله دابته قال لأنها يده ويجب عليه أ ن يحفظها ويمنعها من إ ت ل ا ف أ م و ا ل ا ل آ خ ر ي ن و ل أ ن ه إ ذ ا كان معها ف إ ن فعلها يكون منسوبا إ ل ي ه ل أ ن ه ا د ا ب ة حيثما وجهها تتجه فما دامت تفعل وهو قادر على منعها فهو في هذه ا ل ح ا ل ة يكون ضامنا وطبعا ومشرت بإمكانه الدابة يمنعها هذا إذا كان بإمكانه أن يمنعها أما إذا أن نفرت جمحت لم الحالة ل كما يستطع أن يدفعها في يصير أن هذه ولكن م ي من ع ه هذا ا الكلام كان معه ن دابه او دواب ضمن ما تكلفه هذه الدابه ا ل د و ا ب ل أ ن ه معها و ل أ ن فعلها منسوب إ ل ي ه س وان كان في الليل أ م كان في النهار ولو بالت في الطريق أ و ر ا ت ت هذا شيء آ خ ر ما اتلفت شيئا و إ ن م ا بالت في الطريق وراست ف أ د ى هذا ا ل ر و ث أ و البول إ ل ى أ ن ينزلق به إ ن س ا ن أ د ى الى تلف نفس أ و مال بسبب هذا ا ل ر و ث أ و البول نحن مر معنا في مباحث الجنايات إ ذ ا كنتم تذكرون ما أ د ر ي ويغلب على ظني أ ن ك م تذكرون مر م ع ن ان أ ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا رمى حجرا في وسط الشارع فعثر به إ ن س ا ن ف إ ن ه يكون ضامنا حتى لو أ ن ه ضرب الحجر متسبب وتكلمنا هناك على السبب وأنواع السبب وكيف يفضي الى الهلاك وما ن ه ن ا ك ع ل ى ا ل السبب س ب ب وأنواع و ك ي يوضي ف إلى ا ل ل ه ا و م المترتبه عليه بتفصيل و ا ي س بامكانكم أ ن ترجعوا إليه ه ذ اليه ا م و و ض ع ش ب لذات لكن هناك بفعل الإنسان بفعله الدابة فإذا بالت الدابة مال فلا فإذا هناك وهنا راتت ضمان نفس بطريق به فترف أو أو هكذا قال ا ل إ م ا م النووي هنا رحمه الله تعالى قال لان أ ن ل لا يخلو ط ر ي ق ة ع ذلك طبيعة الطريق ا أنها ا ب ب تروث ل فإذا كان ا لا إ ن س ن يخلو ك سيكون التكريف ل بالحفاظ عليها سيكون في هذا ما تلحق الإنسان بناء على هذا فإنه ما يضمن ما يترتب على الروث البول من الآثار قال لأن الطريقة لا ف في فإنه بناء يترتب هذا هذا ما ما هذا يضمن ي أو من مشقة عن ذلك والمنع من الطريق لا تبيل إ ل ي ه ل الا نستطيع أن ن ك ف ل إ ن س ان ب اصحابنا ل على الزابة الوقت لا نستطيع أن نمنع الناس من المرور في الطريق إلا ح ف وبنفس في ا ظ نستطيع نمنع أن من أن أ رضوان الله تعالى قد اختلفوا في هذه ا ل م س أ ل ة اختلافا و ا ف ع ا ف ا ل إ م ا م الشربيني هنا يقول في التنبيه وهذه تنبيهات الشربين يجب ي عليكم أ ن تهتموا بها جدا ا ل إ م ا م الشربيني مما امتاز به كتابه هذه التنبيهات امتاز التنبيهات به شرحه هذه、التنبيهات. أولا يجري مع ص ا حسب ب المتن الإمام النووي مع ح اسلوب ل م ن ه ج أو ح ب أ س ا ل إ م ا م النووي في كتابه ويشرح كلامه وبعد ذلك في هذه كلها بدون استثناء واستدراكات وبيان توضيح ذكر ذكر التنبيهات تعقبات ضابط الشربيني التنبيهات قيد ذلك هذه ذكر ذكر هذا يذكره كلها كل الإمام في في استثناء قال ما جزم به الامام النووي هنا من الضمان كذلك فعل في الشرح, وال يعني الشرح الكبير للامام الرافعي وهو ايضا في الروضه ة للامام النووي الروضة مختصر من الشرح الكبير للإمام الرافعي اي ان و ا للامام هو ل هذا و النووي جرع على ما جرع عليه الرافعي وما جرع عليه الغزالي قبل الرافعي الرافعي الرافعي على عليه عليه الغزال قبل لان ما وما ايضا تبع تبع للإمام الغزالي والغزالي تبع فيه احتمالا لإمام رحمهم الله جميعا فالامام ي ه ح ت م ا ل إ النووي ح ر م ي أ ق ر ما قاله الرافعي في الشرح الكبير في كتابه الروضه ة الروضة بالزياجة ولو زواعد النووي وإما خلاف ذلك لاعترض الإمام النووي دائما يتعقب الإمام الرافعي إما وإما بالتدراس ل كان ك دائما إما ن يرى في يتعقب هنا أن النووي قال إلا أن الإمام والرافعي أقر خ ا ل ف ه أ ي هذا الموضوع خالفاه ليس وإنما في مباحث الضمان و إ ن م ا في كتاب الحج هناك جزما بالضمان هناك جزماء بالضمان في روث ا ل د ا ب ة يضمن صاحبها ا إذا راتت في مباحث الحج قال ونص عليه الإمام الشافعي في الأم في الأم نص على وجوب الضمان خلافا لما الإمام في في في عليه عليه النووي وجوب على ورص نص نص ه ن الكلام ا لذكر ل ن ولكن و ي رحمه ا ل الشراح قال لأن الطريق لا يخلو ه أو عن ذ و ا ل م ع من الطريق لا تبيل ل ي إ هذا نعم ه ك ل ا مشروط مسلم م ولكن هذا ب س ل ا م ة العاقبه كاخراج الجناح نحن م ان مر م ع انسانا إخراج ا ج ل ا ح لو أن ن إ أ خ ر ج جناحا إ ل ى الشارع ف إ ن ه يضمن ما يترتب على إ خ ر ا ج الجناح مر معنا منذ يعني الجنايات مر معنا هذا فقلنا يجب عليه أ ن يضمن ما يترتب على اخراج الجناح الاول إ م م ا ل ن و و ي ا ر ا ع ي و ا ل غ ز ا ل ي و إ م ا م ا ل ح ر م ي ن نرى الآن أن احتمالا ما قاله إمام الحرمين لن ي ك ر الامام ج ح ا وإنما ا ق ه ح ت ل الأول ل ا ا ك النووي الإمام ا ل رحمه الله تعالى هنا الإمام الحرمين رحمه الله في كتابه نهاية المطلب الذي السلسلة الكبيرة كما تعرفون الإمام أصل الحرمين رحمه تعرفون في هو هذه الحرمين رحمه الله رحمه شرح المختصر المزني بالكتاب المطلب نهاية في دراية المذهب وهو من وهو أ كتابه ب ر ا ل ك ب ل ل م و و وهذا س ع ة ا ا ك ت مقارن في الإسلام شرح المختصر المذني فالإمام الحرمين شرح مختصر المذني ا شرح شرح في كتابه النهاية والإمام الغزالي اختصر النهاية في ت ك ب النهايه ة وإمام الغزاء ا ل يختصر ن ا كتابه الوسيط ثم اختصر الوسيطة ي في ة ثم اختصر نهاية ا في ل بعد س بسيطة بسيطة ي في في الوجيض ط ثم ثم اختصر ثم اختصر ذلك جاء ا ل إ م ا م الرافع و ت ح د ث ت ك م عن هذا اكثر من مره للتواريخ الإمام الرافع اختصر الرافع كتاب الوجيض المحرر, المحرر, المحرر في للوجيز كالمختصار الكتاب الوجيزة أو النوي المنهج الأنصار اختصر المنهج في كتابه المنهج شيخ فهذه س ل س ل ة بعضها من بعض وطبعا كل واحد يتبع الذي قبله غالبا ولكن في كثير من الحالات يعترض كما ر أ ي ن ا هنا عشرات الاماكن اعترض بها ا ل إ م ا م النووي على الامام إ م ل ل ل ر ا ا ا ف ع ي وشيخ س ز ك ر ي الرافعي ا أ ن ص ا ي له آ ر ء وله كلمات م ح و مدونة ظ ة ا ت ر ض بها على الإمام ا على ل ن و و وهكذا وجهة يقولها في الموضوع له رحمه الله لما تكلم على هذه تكلم الإمام الحرمين لما المسألة على نظر في نقل في باب وضع الحجر أ ن من كان معه دابه ضمن ما تسلفه ببولها في الطريق ل أ ن ه سبب من جهتها إذن مشى الحرمين أن ينتج عن الدابة في الطريق يكون مضمونا لأن الحرمين لنفسه أن مشى إمام رحمه ما مشى مثل ما مشروط الله تعالى الأصحاب الدابة الطريق الطريق بسلامة العاقبة ثم إمام على عليه في أبدى بعد أن نقل المذهب نقل وما قاله جمهور ا ل أ ص ح ا ب أ ب د ى احتمالا لنفسه قال ويحتمل الا يضمن ما تفعله ا ل ذ ا ب ه لما ذكر هنا من التعليل من أ ن الطريق لا يخلو عن ذلك والذابة إلا إلا تروث أو روتها فوراً الإنسان بالحفاظ ما الذابة إلا إغاثة على على هذا يعني تكديف يخرج يعني يرفع أن فيه مشقة فقال هذا لا بد من وقوعي في الشارع ونحن لا نستطيع أن نمنع ان ل ا لا صاحب الداب س نمنع ر ر الشارع و ولا في س ت ط ي أن نمنع الناس أيضا من المرور في الشارع فما يترتب ما يكون مضمونا هذا ذكره الإمام، فيها مشقه ولا ما فيها مشقه ايضا الناس نفوسهم و أ م و ا ل ه م م ح ف و ظ ة و م ص و ن ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تستغل الشارع فاستغل الشارع ش ر ي ط ة أ ن يكون استغلالك يعني ا ل ع ا ق ب ة فيه س ل ي م ة ب ا ل ن س ب ة للناس الذين سيستعملون الشارع وكل النظائر ا ل ف ق ه ي ة تدل على هذا وما سنذكره بعد قليل أ ي ض ا يؤيد هذا نعم الناس ثم ذكر الاحتمال الإمام رحمه فهذا الله ذكر القول الراجل الغزادي رجح ما ذكره ا ل إ م ا م الحرمين فيمادا ع لما ى أنه الراجح والراجع الشرح الكبير ل في شرح الوجيد شرحه في الكتابين ش ر ح الكبير والشرح الصغير جرى على ما جرى عليه الامام إ م ل ل غ ز ا ي و إ الغزالي م هنا ر جرى جرى و ض ة على عليه الإمام ل ما ا ي الغزالي, الغزالي والراجعي وغيرهما إذن هذا ذ فجمهور خلاف فتبعه ر الأصحاب قال قال ا على ل أ الإمام الأذرع المتأخر عن الجميع وما القرن ا ا ل ث ن ل ه جزم ر ي قال وما ج به هنا تبعا للامام الرافعي أ ذ والرافعي تبعا للغزالي والرافع تبعا, للغزال تبعاً إمام. قال لا إ م م ينكر اتجاهه اتجاه واضح له وجه من الدلاله قال ولكن المذهب نقل وجبور اصحابنا على خلاف هذا إ ذ ا ظاهر كلام ا ل إ م ا م ا ل أ ذ ر ع ي أ ن ه لم يرتضي ترجيح ا ل إ م ا م النووي أ ن يكون ما ينتج من روث الدابه و... يعني غير يضطر مضمون لم ذ هذا. هذا الذي ذكره إذن الأذرعي ذهب ا الإمام الشربيني هنا إذن ظاهر كلام الشربيني أيضا تأييد لكلام الإمام الأذرعي وتأييد لما ذهب إليه جمهور الأصحاب نعم جمهور إليه تأييد وتأييد ولكن غير الشيخ الشربيني من أ ص ح ا ب ن ا ا ل إ م ا م ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من كبار المحققين عندنا في المذهب سات إليه رياسة المذهب في القرن العاشر مناجع ولا مدافع وهو من كبار أصحابنا وما أتيح لابن حجر ربما لأشياخ ولا لمن كان قبله رحمه الله وابن حجر هيثني مش ابن لعسقلاني أتيح يتع إليه لم لمن قبله في ججري هيثني وهو رحمه حجر حجر حجر من مش بدون حجر العسقلاني ففرق عام 852 من أصحابنا ا ا من هو ل ش ع ي ي ن لكنه ما ش ت في ا ل ا ا ل ش ف ع ي على أ ن ه مشتهد وأنه له فتوى آ ث الامام ر ثقية ل ابن حجر الهيثمي تطفى وابن ا ل ه ج ر ة رحمه ا ل ل ه ف ف ر ق بين ا ل إ م ا م ا ب ن حجر ا ل ي ت م من ي الهجرة وابن ب ي ن حجر العسقلاني وخمسين في ي ت ق ر ب الامام أكثر من 100 عام 125 سنة ابن ص ا ر ر ي حجر م من ه الله ه تعالى ا ل ة الهيثمي إ م م ا بالحجر ا ل رحمه الله قال بعد أ ن ذكر هذه النقود وهذه الاقوال, طبعا هذه الأقوال التي ذكرها ا ل ش ر ب ي ن ي هنا يقول الشيخ ا ل إ س ل ا م زكريا الانصاري ه وما ا ل يذكرونه في كتبه و ج ا في شيخ المنهج يحرح و أ ك ث ر ه م تحريا وتدقيقا و ق و ة نظر هو ا ل إ م ا م ابن حجر الهيثمي قال السقه السقه الفروق وقد إلا أن كما ذكرت أنا لكم مرارا هو استحضار الأشباه والنظائر وإبداء الفروق والموانع وقد ذكرنا مرارا لكم أن هو ذكرت أ ن ا ل إ م ا م قد يكون له في مسألتين متشابهتين قد يكون له قولان د ي ك ن ه ق و ل مختلفان في م س أ ل ت ي ن متشابهتين ولكننا عند التدقيق نجد أ ن ه خالف بين الحكمين بوجود فارق ما بين المساله أ ل ة و م الإمام س أ أ ل قال ة بن ن حجر صحيح م جزما بالضمان جزما بالضمان ا الحج في و ب ا ل ن س ب ة ل ل م س أ ل ة ما قاله الجمهور ما ينكر صوابه ولكن كونهما قد ذكرا تلك ا ل م س أ ل ة في الحج لا يقتضي أ ن يكون الحكم نفسه ي أ ت ي في مباحث أ خ ر ى يعني قد تكون ا ل س و ر ة واحده ة إلا أن ح ك م الا ي خ ت ف إ ل أ ن حكمها يختلف يعني نحن الآن لو سألنا إنسان لو عن بعض ا ل أ ح ك ا م التي نفتي بها في الحج لوجدنا نخالف بينها وبين نفس الصور ا او بين نفس ا ل أ ح ك ا م التي نذكرها في خارج الحج المكان الذي يكون فيه حرج ليس كالمكان الذي لا يكون فيه عرج نحن الآن لو سألنا سائل ما حكمه ما حكمه الثوب الذي تصيبه النجاسة نحن الآن في زمن حكم واحد سائل ما الثوب الذي الطيب الشارع مجال المياه عائمة لو وجد تصيبه في في نشى فتناثر رشاش الماء على ثومي ف ت ل ج ز ما حكم ا ل ص ل ا ة ليقول ه ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة س ي أ ت ي بعد شهر و ي س أ ل ن ي هذا السؤال حينما تكثر ا ل أ م ط ا ر وتسير السيول قال لي وماش في الشارع والمطر نزل جرف معه ن ج ا س ة وكان الشارع متيقنا ا ل ن ج ا س ة و أ ص ا ب ت النجاسه ثوبه أن يكونوا نجسا ثوبه أقول ل لا معكم الصلاة معكم عنه كيف قال ل ت في إن شهر ا الفقهاء قلت إنه لا إنه ي ع عنه ولن صلاته باطلة ت و ل معفو ع ن أقول ق له ل ل ا ا ف ق ه ا ل ص و ر ة و ا ح د ة ولكن الصرف اختلف ا يعفى في زمن الشتاء, الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في أ س ف ل الثوب عما لا يعفى عنه في أ ع ل ى ط ب ي ع ة الثوب ان يتنجس في اسفله أن ف إ ذ ا عفي عن عشر نقاط في أ س ف ل الثوب لا يعفى عن ع ش ر ة في ا ل أ ع ل ى يعفى عن ث ل ا ث ة يعفى عن نقطتين ومع هذا يحتج باختلاف الزمان والمكان والظرف ف ا ل إ م ا م الحجر رحمه الله تعالى ذكر هذه ا ل أ ق و ا ل التي ذكرها الشيخ الشربيني هنا ولكنه قال كونهما الرافع و ا ل ن و ل قد ذكرا هذا الحكم بالضمان في مباحث الحج لا يستلزم أ ن يكون الحكم هنا كذلك و ك أ ن ه هو ما أ ب د ى ر أ ي ه الصريح ة في هذه ا ل م س أ ل ة و أ ن ا ما تمكنت من م ر ا ج ع ة كل كتب ا ل إ م ا م ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضوع لكن ظاهر الكلام أ ن ه راض لهذا الذي قالوه لكن بنفس الوقت يريد أن يذكر المبرر الذي يبرر للإمام النووي والرافعي ذكر هذه المسألة في هذا المكان والإمام النووي ليس ممن تخفى عليه نقول يذكر ذكر بنفس أن ممن يبرر الأصحاب في تخفى هذا يريد هذه ا ل إ م ا م الرافعي و ا ل إ م ا م النووي ليس ممن تخفى عليهما اقوال ى أ ص ح ا ب لا شك أ ن ه م ا اطلعا و على أقوى اقوال ل والنووي الروضى على ح يذكرونه هذا كتاب أنه في ذكر ل ضعيف ومع ه ذ ف ك ل لكن مشتجدين من نصيب للذي يظهر طميع ص ا أ حرب ا ا ب في ف ل و ع ا م ش ه لهذا جمهورهم أنه ضامن وهذا ة على الذي إليه القلب لأن الإنسان إذا ضامن ورأي يطمئن كان ما يضمن بما تسبب به فقد د ن و فتحنا بابا عظيما ولذلك قالوا يعقبوا ع لو ى هذا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يعني ر ك ب بدابته في الشارع رقب غ ي ر م ع ر و ف فإنه ي ض م ما ن كل ي ت ر معروف ن الثلاث يتركب ل لأنه هو الذي ي ه هو ضامن أتا ج ت جريا غير م أ ل ويحترز ف فإنه هو ل أجراها ينتج كذا ما فإنه يضمن ما ينتج عنها ي و صاحب ا ل د ا ب ة إ ذ ا دخل بها قال ولو بالت أ و راست في طريق فتلف به نفس أ و مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كرقد شديد في و ح ل ف إ ن خ ا ل ف ضمن ما تولدا منه ذ طبعا طبعا ه هو التي أجراها ومن أ ر الاترافة ك هنا لكن هناك ض ه له هذا هنا ا للذاب علاقة ليس في في يستطيع ع يستطيع منعها فإذا جرت هنا أكثر من المعتاد ه هناك هنا فإنه بهذه ا لا فإذا ا لكن ل أكثر من جرت حمل ا ل ة ي ض ن ما ت و د من نعم ومن هذا الجري حطبا م ل ح على ظهره ص و ر ة من صور ة الضمان أ ي ض ا أ و ب ه ي م ة فحك به بناء فسقط البناء ف إ ن ه يضمن ل أ ن ه من المفترض ألا يحك به ه ذ ان ا ل ب ا لا سوقا مال ء أو أن لا يظلمه وإن دخل فترف به نفس أو وإن نفس ضمين يظلمه دخل به إن فترف كان هناك زحام قال إذا كان في زحام ودخل ب أ ش ي ا ء يحملها على ظهره مثلا أ و ب أ ش ي ا ء تولدت منه ف إ ن ه يضمن إ ذ ا كان في زحام ل أ ن ه ما دام في زحام المشاك لا يستطيعون أ ن يذهبوا ي م ن ت ا ن ويشرا فان ه و مفروض يمشي عليه أن ك ه لم ي ش ى ف يكن ه فإذا زحام فتمزق ثوبه قال ما يضمنه ليشقى لانه بامكان الرجل ما دام لا يوجد زحام ان يذهب الى اليمين إلى الجسار ففي هذه ا ل ح ا ل ة هو المقصر في هذه بسبب عدم بعده عنه وإلا على إذا كان إذا أعمى يرى مستدر يراها وبناء هذا حاله البهيمة طريق عريض ولم لم الذي يحمل هذه الأشياء لخطرها وضررها فخدمه فتأثر أ واذا ف م أو أو أيضا أضرار ثوبه شق أو ترتب عليه أيضا من أضرار فإنه ه من في ه ل ل ح ا وإذا ة يضمن كانت هناك أ م ت ع ه او د ة أو أ ش ي ا ء م و ج و د ة في الشارع والذي نزل به هذا ا ل إ ن س ا ن ف أ ت ل ف ه قال يضمن الرجل في ا ل س و ر ة ذكرناها وقلنا إ ن ه يضمن فيها يضمن إ ذ ا لم يقصر صاحب المال في ماله ب أ ن وضعه في مكان مفترض به أ ل ا يصدمه ذاك الداخل ل ل س و ق أ م ا لو قصر أو أ ن صاحب المال قصر فوضع بضاعته في منتصف الشارع ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون ضامنا ذاك الذي يتولد منه ما يضر بهذا المال نعم قال فان قصر بان وضعه بطريق او عرضه للدابه فلا هذا إذا كان الإنسان كله الدابة مع كل الصور ذكرنا اذا كان ا ل إ ن س ا ن مع الدابه و أ م ا إ ذ ا لم يكن مع الدابه قال و إ ن كانت ا ل د ا ب ة وحدها ف أ ت ل ف ت زرعا أ و غيره نهارا أتلفته لأن أن أصحاب كانت النهار قال لم العاجة النهار أن أصحاب البضائع يحافظون على في في يحافظون صاحبها بضائعهم إذا كانت عنده يضمن إذا بضائع يحافظ عليها اذا كان عنده باب يغلق ه النهار أن الناس يحافظون على بضائعهم النهار يعني في يحافظون شيئا في يضمن في الليل في العادة أن الناس فإن جرت جرت لتقصيره أتلفت صاحبه وأما إذا على لم أتلفته قال الحالة بإرسالها الناس يترك و إ ن م ا يدخلها إ ل ى ا ل ح ظ ي ر ة في النهار جرت ا ل ع ا د ة على أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يحفظ دابه ما يستطيع ل أ ن ه أ خ ر ج ه ا من ا ل ح ظ ي ر ة إ ل ى الشارع يريد ان يعمل عليها يريد أ ن يستفيد منها و ا ل إ ن س ا ن يحافظ على بضائعه أ م ا في الليل جرت ع ا د ة ل أ ن يحفظ ا ل إ ن س ا ن دوابه وبهائمه في سواء كان في المدن أ و كان في القرى وبناء على هذا اذا اتلفت شيئا فانه يضمن لانه يكون قت... قصر في إ ه م اهمالها ل ا ن ع و أ م إذا م يقصر في إ م ل لأن الليل وضعها داخل الحظيرة وقالب فلا ه ربطها وضعها ا وأتفت لأنه لم يكن يضمن يكن خرجت حظيرة قصر في في الجرع لم خرجت ا ل د ا ب ة من البيت ذهبت إ ل ى ا ل م ز ر ع ة صاحب المزرعة و ج د ا ل ز ا ب ة تريد أ ن تدخل ا ل م ز ر ع ة فتركها تتلف المزرعة ما تشاء من ا ل أ م و وعلى ر ذلك ج ا ء يطالب صاحبها ا ل ب ض م ا ن ي ق و ل له لا أنت الذي دعوتها إلى هذا العمل كان بإمكانك أن تحافظ على ملكك لكن عدم منعك هو الذي تفل لها الدخول هذا دعوتها هذا وتمنعها هو هذه كان بإمكانك تحافظ فأنك أنت أن ففي عدم منعك الحالة لا يضمن والضمان في الليل وكذلك ر د ف من ان ل الصحيحة الصريحة أ أ خ ب ا ر صاحب الزابة الليل ولا يضمن في النهار قال يضمن في يضمن في و كان ذ إذ ل ك الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في ا ل أ ص ح ل أ ن ه من المفترض به في هذه الحاله و ل ك ن م ا في الليل أ ن يكون قد أ غ ل ق باب مزرعته أو ب التلف ب ا دكانه حتى ا الزابة إليه وحتى لا ي وحتى ل ف كما يقع بالدواب ا ل م ع ه و د ة في الحصان و ا ل ب ق ر ة والحمار وما شابه هذا قد يتولد ق ع ب ا ا ا ل ح ي و ن الأليفة الصغيرة ي قد ت من كلب أ ل ي ف يربيه صاحبه في البيت ويتولد من هره ة ونحن نعرف على أن على الكلب ج من أ ج ل الصيد في صور م ت ع د د ة فقال إ ذ ا أ ت ل ف ت هذه الحيوانات شيئا ف إ ن ه ا أ ي ض ا لها صور يضمن فيها صاحبها فتكلم على ا ل ج ر ة فقال ه ر ة تتلف طيرا أ و طعاما ج ر ا ذهبت تاتلف الطير اكلت حمام الجيران الجرة او ل ة اكلت لحمه لحم عند الجيران أكلته وقطط مشهورة بهذا نعم تحب قال إذا أ ت فاذا ت م ل قال ا طعاما أو إما أن يُعهد هذا منها وإما أن ي عهد هذا منها بان كانت شركه م ؤ ذ ي ة دائما تعتدي على أ م و ا ل ا ل آ خ ر ي ن على طيورهم وعلى طعامهم قال ضمن مالكها ما يصدر عن هذه ا ل ه ر ة من التلف ليلا أ و نهارا كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يطلفه قال ل أ ن مثل هذه اللذه يجب أ ن تربط او ر من ا ل ي تمنع رقبتها حبلا ويربطها غير في لكن هم أن يمنعها من الخروج من البيت نعم حتى لا أموال الآخرين وإلا بأن لم منها هذا يعني ما عهد منها بأنها تتلف أو تسرق أو طيور الآخرين فلا يضمن في لأن يعهد عهد العادة أموال لم ما حتى تتلف تتلف تسرق تأخذ لا وإلا فلا الأصحق هذا في أو أو طيور أ ن يحفظ أ ص ح ا ب الطعام و أ ص ح ا ب الطيور طيورهم و إ ذ ا صارت ا ل ه ر ة ض ا ر ي ة ل أ ن ه ا زادت في شراكتها وصارت تكثر من ا ل إ ف س ا د ف إ ن ه يجوز قتلها في ح ا ل ة ضراوتها في حالة ث ولكن ر ا ا ن ه و إ ذ ا سكنت هل يجوز قتلها أ م لا يجوز قتلها ا سارت ولكنها حالة الهدو قتلها يعني في يجوز بعد أن سكنت يعني سارت فأكلت وأبتدت فأكلت هجأت في حالة الهدو هل يجوز قتلها أم هل ل وقد عرف ب أ ن ه ا في م ر ة ث ا ن ي ة و ف تعمل مثل هذا العمل اختلف أ ص ح ا ب ن ا في هذا على وجهين اصحبهما أ ن ه لا يجوز قال ل أ ن ضراوتها ع ا ر ض ة والتحرش عنها ممكن وسهل وبناء على هذا فلا تقتل وجوز القاضي رحمه الله تعالى قتلها في حال سكونها الحاقا لها بالفواسق الخمس فيجوز قتلها كل حال متألي لا يكون فيها حكم جاعم ا ل م س أ ل ة تختلف من ح ا ل ة إ ل ى ح ا ل ة في بعض الحيوانات تزيد في ضراوتها وشراستها لا بد من قتلها فتبصر في هذه الحاله كما ابتى سهلة به القفاز في من أن اصحابنا أقاويل ر د و ا ن الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الجنايات و ن ب د أ في الدرس القادم إ ن شاء الله بكتاب السير وصلى الله على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه وسلم